மல்பிலு فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك மியூலி ரவிசமதிவல் அமைக்குக்கினி يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى النار அந்நாதூ அந்நகுமுஜர் ஜன இசி பூக்கூம يَوْمَ نَذُطْشُ الْبَطْشَ الْكُبْرَا إِنَّمَا اسْتَقِيمُونِ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ان ادعو الي عباد الله انني لكم رسول امين